على يميني سليم علي وأحمد وعلى يساري، شرمين بيضاء وردة ونور. أهلا وسهلا تشرفنا بمعرفتكم. ماذا نفعل اليوم يا طلاب؟ نرسم خريطة تركيا. كم درس لديكم اليوم؟ لدينا ستة دروس. ما هي اسماءها الرياضيات والكيمياء واللغة العربية واللغة التركية والرياضة والقرآن الكريم حسناً إذن هيا نبدأ